موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.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 وَجَعَلنا لَهُ نُورًا يَمشي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُماتِ كَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُماتِ لَيسَ بِخَارِجٍ مِنهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرينَ مَا كَانُوا يَعْمَلون وَكَذَلِكَ جَعَلنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أكَاَبِرَ مُجْرِمِها لِيَمْكُروا فيها ليمكرو فيها وما يمكرون إلا بآفوسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نقتا قالوا لن نؤمن حتى نقتا مثل ما أُوتِي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عداوة الله وعداب شديد وعداب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيم قد فصلنا الآيات لخائمي يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون